بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم طسم م م طس م تلك ايات الكتاب المبين تلك ايات الكتاب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 انّه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين وَنُ مكنَ لَم في الأبض وَنُورِيَكِدرعونَ وَهَا مانَ وَجودَهُماَا مِنهُما كانَوا يَحذَرون وَلُمكِنَ لَم في الأبضِ وَنُورةِ الدْعونَ وَه مانَ وَجُلودَهُماَا مَِّا كانَوا يَحذَرون وَأَووحَن إلَ أُّمُسَأَ أبضِعون فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّ رَبَّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى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 لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد امي موسافرا ان كادت لتضلي به لولا اضبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين واصبح فؤاد امي موسافرا ان كادت لتضلي به لولا اضبطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وقالت لاخته قصيه فبصرت به عن لا يشعرون وحضرنا عليه المرضع من قبل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 مِهِي كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ رَدَدْنَاهُ إِلَاءَ أُمِّهِ كَيْ تَغْضُضَ عَيْنَهَا وَلا تَحْزَن وَلِتَعْلَمَ أَنَّ حَقّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ولمّا بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلمًا وكذلك نجز المحسنين ولمّا بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلمًا وكذلك المحسنين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 إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فاستغاثه الذي من شيعشه على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عدل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم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 ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين الما ان اراد ان يغش بالذي وعده له ما قال يا موسى, قال يا موسى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 قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأُخْصُ الْمدينةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فاخرج منها خائفة يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين فاخرج منها خائفة يترقب قال ربنا نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل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 وَلَمَّا وَرَدَ مَاءٌ نَجِيَ لَهُ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا قال سلالس حي حتى يصدر الجعاء وابونا شيخ كبير فسقالهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني ربي اني لما انزلت الي من خير فقير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني رب إني ما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تنشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين فجاءته إشداه ما تنشي على السحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما تقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف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 قال إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين على, على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال إني أريد أن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 أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل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 تَرَنَّ قَضَى مُتَّنَ الأَجَلِ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَفَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارَا قَالَ لِأَهْلِهِمْ فَسُونُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَيَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ العَالَمِينَ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ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 وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مذبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء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 فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نسا فأخاف أن يقتلون قال رب إني قتلت منهم نسا فأخاف أن يقتلون وَأَخهارونهُ وَأَصَحُ مِن لِسًَا فَأَرسِلهُ معَعْيَرِدَأَصَدِّقُني إِي أَخافُأَكَذذبون وَأَخهونهُ وَصَحُ مِ لِسَانًا فَأَرسِلهُ مَعْيَرِدَأَ أن صَدّقُون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فَلَا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فَلَا يصلون إليكما بِآيَاتِنَا انْتَمَا وَمَنِ اتَّبَعَ عَنَّا الْغَارِدُونَ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ فلما جاءهم متى بآياتنا بينات قالوا, قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِدْعَوْنِي يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فِجْعًا لِيَضْرَحَ لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ فَقَالَ ادْعُونِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ لَهُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَٰهِ غَيْرِ فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَجَعَلْنِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ ظَنّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمْ فَصْلٌ وَأَذْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنْ الْمَقْضُوحِينَ وَأَذْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر, بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى دَفَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَضَبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ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 ولكننا كنا مرسلين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ساويا في أهل مدينة تسلو عليهم آياتنا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 وَمَا تُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنَّ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَّذِيرٍ مِّن, قبلك من, نذير من قبلك لعلهم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 قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنَادِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُ مَا اتَّبَعُوا اتَّبِعُوهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنَادِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى منهما أتبعه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 وَلَقدَد الصَّناَا لَهُ القَوْلَلَعَهُم يتَذَذكَرون وَلَقدَد وَصصلَناارَهُم القَوْلََلَعَهُم يتَذَذكَرونَّينَ آتَينَهُكِتابَ منِ قَدنهمم بِهِ يُؤمنِونَّينَ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 إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا عَزَقُنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَلكَ يُؤْتَوونَ أَجرَْهُم الن الروَتَْنِ بِمَا فَضَرُ وَيَجرَْعُونَ بِالْحَسَانَةِ السَّيئَةَ وَمَِّ عذَقُنَهُم يُنتِقُون وَإذاَا سَمعُ الَّغْ وَأَعْرَضُوا عَنْهُ وَقال لناَا أََّالونَا وَلَكُمْ عْمالُكُم سَلَ عَلَكُمْ لا نَدُ تَغِلجَهمِين. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عَنْهُ وقالوا لنا أعمالنا وَلَكُمْ أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين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 ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أثرهم لا يعلمون وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء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 وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا أُولَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا ضَلَّيْنَا تَبَّ رَآئَنَا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 وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا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 لا يَتَسَاءَلُونَ فَإِنَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ فَإِنَّ مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ من وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَقْتَضِي مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَقْتَضِي مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ الصُّدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وله الحكم وإليه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 مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ فَلَا تُلُصِرُون وَمِغْ ال الرَّحمَتِه جَعللَلَكُمُ الليلى وََّهَا رل تَسْكُنُ فِيهِ وَتَبتَغُمِ فَغْلِ وَلتَبتَغُمِ تَبْلِهِ وَلعََّكُمْ تَشْفرون وَمِر الرَّحْمَتِهِ جَعَلَلَكُم الليلى وََّهَا غَل تَسْكُنُ فِيه وَرِتَدتَغُمِ تَْل ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشفرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون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 قال الله وضل عنهم ما كانوا يسرون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي إذ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَح إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنت نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك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 مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِمَّنْ قَبْلَهُ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً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 ولا يلقاها الا الصابرون فخسفنا به وب داره الارض فما كان له من فئه ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين فخسفنا به وب داره أَنَّ كَانَ لَهُ مِنْ فِئَتِهِ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَا كَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَلمَّا فُتِحَتِ الْيَدَانِ أَعْطَيْنَا مَنْ عباده ويقدر لولا اَمَنَّ الله علينا لَخَسَفَ بنا وَيَكآنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ يٰيَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا فِي مَدَارِكِ الْقُبُورِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ الله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 له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بمثلكم هذه التلاوة نوک اترے کوئی اللہ